من أن الواجب هو المقدمة التي قصد بها التوصل وقد ذكر الشيخ الإصفهاني رحمه الله في توجيهه أن المفروض أن تجب المقدمة الموصلة لأن السبب في ترشح الوجوب منذ المقدمة إلى المقدمة هي حيثية حصول الواجب به والحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية العملية والنظرية كلها تقييدية أي أن تلك الحيثيات هي موضوع ذلك الحكم في الحقيقة وعليه يكون وجوب المقدمه الثابت بحكم العقل موضوعها الموصل ولكن التكريف حتى الغيري لا يتعلق إلا بالحصة الاختيارية والعنوان الواجب لا يقع اختياريا إلا إذا صدر عن قصد واختيار إذن فلا بد في المقام من قصد التوصي إلى المقدمة، وهذا هو الذي قال به الشيخ الانتصاري على مان سب عليه. ويرد على كلام المحقق الإصفهاني عدة اعتراضات، وقد انتهينا. من بيان الاعتراض الاول والان يجب ان نشرع في الاعتراض الثاني الاعتراض الثاني انه تقدم منا في ابحاث التعبد والتوصل انه لا يشترط تعلق الوجوب بالحصة الاختيارية عن الفعل الخاص، بل يمكن تعلقه بالجامع بينها وبين الاختيارية، لأن الجامع بين الاختيارية وغير الاختيارية اختياريون. لا داعي للقول بانه لا بد من قصد التوصل كي يصبح اختياريا فحتى لو لم يقصد التوصل يكون الفعل اختياريا فان الحصه المفصله هي احد فردي الجامع سواء قصد بها سواء قصدها او لم يقصدها على كل حال هي احد فرع الجامع وعليه فعدى عتب الخصم من ان قصد او لا قصد مشكله التكليف بغير الموجود بغير المقدور ما موجوده ثم لو سلم لزوم الاختصاص وان الباعثيه لا تكون الا الى القصه الاختياريه من الفعل لو سلمنا ذلك فإنما يسلم ذلك في الواجبات النفسيه التي تجعل لغرض الدعويه للمواجبات الواجبات الغيريه ووجوب المقدمه غيري لا الواجبات الغيريه التي لا تجعل على القول بها لغرض الدعويه وإنما هي واجبات قهريه تبعيه فلا يشترط فيها القدره حتى يقال أنه فليقصد التوصل لانه من دون قصد لا يكون مقدورا فلا نصل الى النتيجه التي ارادها الشيخ الانصاري وهي قصد اللزوم قصد التوصل والاعتراض الثالث على الشيخ الاصفاني لو سلمنا أن الواجب الغيري كالواجب النفسي ولا بد ان يتعلق بالفعل الاختياري كما أن الواجب النفسي يجب ان يتعلق بالفعل الاختياري الواجب الغيري هم يجب ان الوجوب الغيري هم يجب ان يتعلق بالشيء الاختياري ولا بد ان يتعلق بالفعل الاختياري لو سلمنا ذلك قلنا يكفي في اختيارية الفعل ان يكون صادرا عن قدره العبد والتفاته بمعنى عدم غفلته ولا جهله المركب فلو ضرب فلو ضرب المكلف شخصا وهو ملتفت الى انه يؤدي الى قتله كان القتل الصادر منه اختياريا يقينا ولو فرض عدم قصده للقتل حتى لو فرضنا أنه لم, لم يقصد القاتل ما لازم ان يقصد حتى يكون اختياريا ولو فرض عدم قصده للقتل بل كان قصده ان يعد مثلا بهذا العصب فايضا لم نصل إلى اشتراض قصد التوصل هم لم نصل إلى النتيجه التي يريدها الشيخ والاعتراض الرابع لو سلم اشتراض قصد الفعل وإرادته في وقوعه اختيارياً في غير طبعا نستثني من هذا من هذا الاشكال نستثني العناوين المتعلقة بالقصد كالاحترام والتعظيم الذي هو متقوم بالقصد ان إن قمت لا بقصد التعظيم ما صار تعظيم ما صار احترام كفى في انطباق التكليف فلننفعل مصداقاً للواجب فلو صدرت المقدمة من المكلف لا بقصد الايصال لكنها كانت موصله كانت مصداقا للواجب, للواجب فأيضاً لم نصل إلى شرط قصد التوصل إن كانت نصرة كفا والاعتراض الخامس لو سلمنا جميع ما يترقف عليه هذا التقريب فمع ذلك لا تثبت ما قالت الشيخ الانصاري من كون الواجب قصد التوسل فحسب وانما نصل الى اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمه الموصله مع قصد التوسل بها يعني إذن يجب أن نقول أن الوجوب مخصوصا بالمقدمات الموصلة لأن الحيثية تغييدية مثلا وقصد الترسل هم أفرض شرط لما فرضنا أنه من دون القصد فرضنا أنه ليس اختياريا فرضنا فرطا غير مطابق للواقع فمع, فمع ذلك لا تثبت مقالته الشيخ الأنصاري من كون الواجب قصد التوصل فإنما نصل إلى اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصله لأنها حيثية تقيديه مثلا مع قصد التوصل بها كلاهما يصبح واجبا وهذا جمع بين مقالة الشيخ الأنصاري القائل بلجوم قصد الترسل ومقالة صاحب الفصول من لجوم مقدمة الموصلة وليس هذا مقالة الشيخ كلام الشيخ لم يكن هذا القائل بكفايه قصد الترسل ولو لم تكن موصلة هذا لو أريد بالموصلة الموصلية الفعلية وأما لو أريد بالموصلة الموصلية الشأنية فهذا ايضا غير التوصل الذي يدعى الشيخ لجوم قصده فالموصلية الشأنية غير التوصل الذي اندع الشيخ لزوم رصده فهم لم نصل الى النتيجه التي يريدها الشيخ بعد ذلك نصل الى الاحتمال الرابع وهو مقاله صاحب الفصول صاحب الفصول اصلا يقول صريحا انه لا بد أن تكون المقدمة موصلة الوجوب مخصوص بالمقدمة الموصلة ومن دون هذه التواءات الواردة في كلام الشيخ الأنصاري وهذا طبعا نؤجله إلى مساء السبت بحول الله وقوته اللهم صلى على الله محمد